اد ما افترض عليكم و ا ل س ا ر ع و ا اليه ب ا ل ن و ا ف ر والمستحبات ولا تتبغضوا اليه بالمعاصي والسيئات اعتصموا بدينكم ولا تتبعوا ا ل أ ه و ا ء والمضلات ولا الشهوات ولا الشبهات معاشر المسلمين من ن ع م ة الله عز وجل علينا أ ن أ ت م لنا ديننا وقد أ ر س ل إ ل ي ن ا خير رسله وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في كتابه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فما من شيء يقرب العباد إ ل ى ربهم إ ل ا وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أ م ت ه عليه وما من شيء يبعدهم عن ربهم و ي ج ر ب عليهم سخطه وعقوبته إ ل ا وقد حذرهم ونهاهم عنه ان ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ة لعلات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 وهو القائل أ ي ض ا لكل ج ع ل منكم ش ر ع ة ومنهاجا فدل ذلك على اختلاف بين الرسالات في فروع الشرائع نعم اتفقوا على أ ص ل الدين وهو أ ن ا ل م أ ل و ف المعبود م ح ب ة وتعظيما وخوفا ورجاء هو رب العالمين اتفق أ ن ب ي ا ء الله ورسله على أ ص ل هذا الدين على البعث والمعاد على أ ص ل النبوات والرسالات على ا ل إ ي م ا ن بقضاء الله وقدره على ا ل إ ي م ا ن ب م ل ا ئ ك ة الرحمن على ا ل م ل ا ئ ك ة بكتبه كل ذلك مما اتفق عليه ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ولكن جعل الله عز وجل لكل أ م ة ما تختص به وقد أ ك م ل ن ا هذا الدين و أ ت م علينا نعمته فكان من ذلكم معاشر المسلمين أ ن لنا أ ع ي ا د ن ا التي تختص بنا وتختص بهذه ا ل أ م ة إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ا ل م د ي ن ة ووجد الناس على أ ع ي ا د هي من أ ع ي ا د ا ل ج ا ه ل ي ة يلعبون فيهما لم يتخذوا ذلك تقربا مع علمهم ب ا ل أ ع ي ا د التي شرعت فلما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أ خ ب ر ه ب أ ن ذلك من أ ع ي ا د ه م التي كانت في ا ل ج ا ه ل ي ة يلعبون فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ ب د ل ك م بهما عيدين ي ان الله ابدلكم بهما عيدين ي خيرا لكم أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا يقتضي أن ل ا يجتمع المبدل مع المبدل من منه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أ ن هذه ا ل أ ع ي ا د ا ل س ا ب ق ة و إ ن كانت ل ل ع ب ولكنها من خصائص وشعائر ا ل ج ا ه ل ي ة أ خ ب ر ه م ب أ ن ذلك قد ترك و أ ن ه لا يجتمع ما في ا ل إ س ل ا م مع ما كان في ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ي ض ا إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله نذرت أ ن أ ن ح ر ابلا ب ب غ ا ن ة ي س أ ل عن حكم الوفاء بذلك النذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أ و ث ا ن ا ل ج ا ه ل ي ة يعبد قالوا لا قال هل كان فيها, عيدا هل كان فيها عيد ا من أ ع ي ا د ه م قالوا لا قال فاروف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه في الله ولا في ما لا يملك ابن ادم شاهدنا من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سال عن امرين لو وجد لمنع الرجل من الوفاء بنذره وكان من الامرين ان سال هل كان فيهما عيد من اعيادهم فدل ذلك على أ ن ا ل إ ن س ا ن و إ ن لم يقصد تعظيم ما هم عليه ولكن أ ق ا م فعلا بمكان اعتادوا ا ل م ج ئ إ ل ي ه واعتادوا فعل أ ع م ا ل م ع ي ن ة لكان ذلك من نوع ا ل م ش ا ر ك ة لهم في أ ع ي ا د ه م ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه لا وفاء لنذر في م ع ص ي ة الله ثم ثالثا إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصديق رضي الله عنه وقد وجد, وجد جاريتين تغنيان في أ ع ي ا د المسلمين لا في أ ع ي ا د أ خ ر ى فقال, فقال الصديق رضي الله عنه أ م ازمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها, عنها جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين ليستا من النساء والجواري اللاتي يمتهن الغناء ولم يكن في ذلك الغناء ما يحرم من المزامير أ و من الكلمات ا ل ر ج ئ ة ا ل س ي ئ ة واللاتي تغنيان جاريتان لم تكونا كبيرتين في السن ونحن ذلك و إ ن م ا هما جاريتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أ ب ا بكر ف إ ن لكل قوم عيد أ و عيدا ف إ ن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هذا من أ ع ظ م ا ل أ د ل ة على أ ن ا ل أ ع ي ا د من الديانه ومن شعائر الدين إ ن لكل قوم عيدا ما أ ش ب ه هذا النص بقول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم ش ر ع ة ومنهاجا نعم لكل مما يدل على الاختصاص ثم قال وهذا عيدنا يفيد أ ن لهذه ا ل أ م ة أ ع ي ا د ا تختص بها لا يجوز لهم أ ن يحدثوا غيرها ولان ي ت ش ب ه و باليهود والنصارى أ و بالمجوس والمشركين و إ ن كان ذلك على وجه اللعب لا على وجه التعبد و ر ض ى ما هم عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا و أ ه ل ا ل ع ر ب ي ة من ا ل ب ي ا ن ي ن وعلماء أ ص و ل الفقه يقولون إ ن تعريف الجزئين يفيد الحصر والقصر أ ي هذا عيدنا لا ي ج د غيره إ ن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ف ا ل د ل ا ل ة من وجهين لكل أ م ة عيدها التي, التي تختص به ولنا معاشر هذه ا ل أ م ة أ ع ي ا د ن ا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما سبق كما سبق في الحديث السابق يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ ب د ل ك م خيرا منهما ا ل أ ض ح ى والفطر ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين عن يوم ا ل ج م ع ة فقال هذا يوم جعله الله ل ل ع ي د للمسلمين كما روى ذلك ابن ماجه وفي يوم ا ل ج م ع ة خ ا ص ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون ال... نحن السابقون الاخرون س ب ق و ن ا ل آ يعني في هذه الدنيا السابقون يوم ا ل ق ي ا م ة بيد أ ن ه م يعني أ ه ل الكتاب اوتوا الكتاب قبلنا و إ ن هذا يريد يوم ا ل ج م ع ة يومهم ولكن أ ض ل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى فهم تبع لنا غدا لليهود وبعد غد للنصارى هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يفيد اختصاصا ب ا ل أ ع ي ا د معاشر المسلمين و إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التشبه ب ا ل آ خ ر ي ن فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وهذا من أ ب ل غ ما يدله على تحريم التشبه ب أ و ل ئ ك القوم إ خ و اذا ن ن ا إ كان أ ئ م ة العلم يقولون لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يلبس زنارا وهذه من ملابس النصارى وهي ان لبستها كنت مشبها لهم في لباسهم يقول العلماء إ ذ ا كان العلماء منع من لباس فقط ليميز في المظهر بين مسلم وكافر فكيف بالتشبه في أ ع م ا ل الدين نفسه من ا ل أ ع ي ا د ونفسها لا شك أ ن ذلك عباد الله من ج م ل ة المحرمات أ ل ا فتنبهوا فلا يحل لمسلم أ ن يسعى مع اليهود والنصارى في أ ع ي ا د ه م ولا أ ن يهنئهم عليه ولا أ ن يقدم لهم ه د ي ة في أ ع ي ا د ه م فضلا عن ا ل م ش ا ر ك ة معهم ونحو ذلك من ا ل أ ع م ا ل أ ل ا فاعتزوا ب د ي ل ك م وكن على ا س ت ق ا م ة وعلى دين وعلى رضا بهذه ا ل ش ر ع ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ك ا م ل ة ا ل ت ا م ة أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله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 حتى نقل العلامه ابن القيم في احكام اهل الذمه ان من هنئ اليهود والنصارى باعيادهم فهو ب م ن ز ل ة تهنئتهم ب ع ب ا د ة غير الله بالقول بالصلب بالشرك ونحن ذلك قال فهذا ان سلم من الكفر فلا يسلم من كبائر الذنوب كيف يرضى إ ن س ا ن أ ن يهنئ أ ق و ا م ا زعموا أ ن لله جل وعلا ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال حتى أ ن دعوا للرحمن ولدا تلك م ق ا ل ة عباد الله ش ن ي ع ة أ م ا ق ر أ ت قول الرحمن جل وعلا قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د لا يسلب لمسلم يعرف دين الله أ ي هنئ القوم على ما هم عليه من الكفر والشرك نعم إ ن عجزت أ ن تمنعهم فلا تشاركهم أ ي ه ا المسلم ب ت ه ن ئ ة حتى لا يسوغ لك أ ن تقدم لهم ه د ي ة في أ ع ي ا د ه م وشعائرهم ا ل ت ع ب د ي ة ا ل خ ا ص ة كل ذلك مما اتفق أ ه ل العلم على المنع م وحكى ذلك ابن القاسم صاحب ا ل إ م ا م مالك وغيرهم من أ ه ل العلم من ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة وسائر العلماء من منع تهنئه الكفار ب أ ع ي ا د ه م أ و من إ ه د ا ئ ه م وذلك يدخل في قول الله جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان حتى لو كنت صاحب محل تجاري وطلبوا منك أ ن تصنع لهم شيئا من الحلوى خ ا ص ة في هذا اليوم فلا تجيبوا ا ل ا ذلك ان شهود أعياد اعيادهم مما منع منه الشرع كما سمعتم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كل أ ه ل العلم على ذلك يقول عمر رضي الله عنه في شهود ما هم عليه إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن كنائسهم وشهد أ ع ي ا د ه م قال لا يشهد معهم أ ع ي ا د ه م في كنائسهم ف إ ن السخطه تنزل عليهم وهكذا من التابعين كمحمد بن سيرين والربيع بن أ ن س وغيرهم ر ح م ة الله عليهم قالوا في قول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور قالوا من ذلك شهود أ ع ي ا د أ ه ل الكتاب شهود أعيادهم و أ ع ي ا د المشركين لا يجوز شهودها ولا يجوز الفرح بها ولا تهنئتهم بها ولا تقديم الهدايا إ ل ي ه م فيها هذا كله من إ ع ا ن ت ه م على ما هم عليه من الكفر وفيه من الرضا بما هم عليه معاشر المسلمين إ ن من تمام م ح ب ة الله جل وعلا و م ح ب ة دينه أ ل ا ترضي الناس بسخط الله أ ب د ا قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه و أ س خ ط عليه الناس أ م ا علمت فيما نقلنا أ ن السخطه تنزل عليهم لفعلهم وقيامهم بشعائر ك ف ر عباد الله لو كان ما يفعلو يفعلونه شرعا لهم ف إ ن شرعهم منسوخ عندنا وهذا الذي يفعل التشبه بهم فيما كان مشروعا لهم ب م ن ز ل ة الذي يصلي الى بيت المقدس وقد نسخ ذلك فما كان شرعا لهم فقد نسخ كما أ ن التوجه في ا ل ص ل ا ة إ ل ى بيت المقدس قد نسخ ولا يحل ا ل م س ي ن قط ان يتوجه في صلاته ذ ل ك ا ل ت و ج ه إ ل ى ا ل ك ع ب ة إ ل ى بيت المقدس ولو كان ما هم عليه ب د ع ة عندهم ابتدعوها فلا شك ان ذلك اوغل في الذم وابعد عن الشرع فابتدعوا فكيف نوافقهم على ما ابتدعوا في دينهم كل الشواهد و ا ل ا د ل ة تفيد منع م ش ا ب ه ة المسلمين للمشركين والكافرين في اعيادهم أ م ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محذرا ذ ا م ا من يقع في شيء من ذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم قالوا اليهود و ا ل ن ص ا ر ى يا رسول الله قال فمن وفي حديث آ خ ر قالوا كفارس والروم قال ومن القوم غير ذلك فعد أ ه ل الشرك وعد كذلك أ ه ل الكتاب من قبل أ ل ا فاعتز بمس... بدينك يا مسلم واستمسك به واعتصم به يا ل ل ح س ر ة إ ن ه م أ ع ن ي اليهود والنصارى والمشركين يعادوننا ويطلبون او إ ن ه م لا يتمنون زوال هذا الدين ويتمنون كذلك أ ن ي س ت أ ص ل و ا ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه و أ ن ا لهم ذلك لكن و أ س ف ا و و ع ج ب ا من مسلم أ د ر ك أ ن ا ل ع د ا و ة والبغضاء قد بدت من أ ف و ا ه ه م وما ت ق ف ي صدورهم أ ك ب ر ومع هذا يسارع إ ل ي ه م ترى كثيرا منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أ ن تصيبنا د ا ئ ر ة فتحل ب ا ل إ ي م ا ن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 اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم نصرك المؤزر اللهم هازم ا ل أ ح ز ا ب مجري السحاب اللهم ن س أ ل ك نصرا على عدوك وعدونا اللهم عليك بمن اغتصب بلاد المسلمين ونساءهم واراضيهم واراد بالمسلمين ا ل سوءا اللهم فعليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم وانه لا ينزل بلاء إ ل ا بذنب ولا يرفع, ولا يرفع الذنب إ ل ا بتوبه اللهم تبنا اليك اللهم وردنا اليك ردا جميلا اللهم والف بين قلوب المؤمنين اللهم واصلح ذات بيننا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره ل ي ن اللهم ك ف ر و ا ف س و والعصيان واجعلنا خ الراشدين ل ل من مقلب اغفر ل ل قلوبنا على دينك اللهم ق و ب ثبت دينك لكل مسلم و م س ل م ة ومؤمن و م ؤ م ن ة اللهم نفس كرب المكروبين واقض الدين ع ل ى المدينين واشف المرضى أ ج م ع ي ن اللهم اختم بالصالحات أ ع م ا ل ن ا و ب ا ل س ع ا د ة آ ج ا ل ن ا اللهم اجعل خير أ ع م ا ل ن ا خواتمها وخير أ ع م ا ل ن ا أ و ا خ ر ه ا خير أ ي ا م ن ا يوم ن القاد ا سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين